الله هو العليم بك هذا يكلم من؟ أخي لا تتلفت فأنا أعنيك أن أنا نعم تريدني أنا نعم أن عجبا لك أنا مشغول فهناك فيلم أريد أن أدركه في التلفزيون حتى في رمضان أنت في غفلة وهوان اسأل الله لي أن يفتح على قلب تعال لي آخذ بيدك فإني والله أحبك وأحب الخير لك ولكن في رمضان موسم للإنتاج المميز من البرامج والمسلسلات أكن هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات لكنها متعلقة خرجت مجموعة مذهلة من الفلكبة إنما هي لذاء لحظات ثم تعطبها ندم وحسرات ولكن كل أصحاب يتابعونه ومن الصعب أن أتركهم من أجله فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يديه فتقول يا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا عندما أكبر قليلا سوف فمن يمسك هادم اللذات ولس مني شاب في مقتبل العمر من يوذف مفرق الأصحاب والجماعات والله لقد صدقت فقد ما تصاحبي منذ شهر. اليوم صاحبي فلان وغدا يقال عني مات. ولكن التوبة صعبة على نفسي. يا نفس ما ترين المئات وقد ملأوا الحرم والساحات. هم في دعوات وتمعات وأنجذل أحقيين الشهوات. أخاف إن توبت أن أعود لمقصي. توب مرة أخرى. وإن رجع. توب مرة ثانية. أخاف أن يصيبني الملل. إيات أن تملف يفوز الشيطان في الجولة الأخيرة. ذكريات الجميل ذكريات السفر واللعب. كبر عليها أربعا وصلي صلاة الجناس. وماذا تريدني أن أفعل؟ توب توبة عرف معنى الصيام توبة صائم هل أتوب توبة صائم أجل أخي قبل هوات الأواء اللهم إني توبت إليك توبة صائم وأنا ابت إليه إنابة نادم إنها توبة صائم مقر نادم مطلع عازم وسوف أقوم الليلة لله على الله يرحمه يا الله أذني تصدق ما تسمع لا أزال أراه أمامي كل نفس ذائقة الموت سبحان الله لقد مات مات. مات وهو ساجد يناجي رباه مات, مات بأول ليلة بعد التوبة صوت الجزيرة بأول... للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز توبة صائم لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله الا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرزوك إلا محسنا فمن يلوذ ويستجير المجرم ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم والصلاة والسلام على السراج المنير والبشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من هنا من بيت الله الحرام في هذا الشهر الكريم في هذا المكان المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الساجدة الراكعة ألتقي بأحبتي في هذه المحاضرة بعنوان توبة صائم محاور هذا الموضوع هي كالتالي أولاً مقدمة ثم المسابقة الكبرى ثالثاً متى إن لم يكن في رمضان رابعاً حوار مع نفسي خامسا احذر سوفا سادسا قصص ومواقف سابعا قف واعتبر ثامنا كيف أتوب تاسعا أخطاء وشبهات في التوبة ثم خاتمة نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة كيف تصفو روح مرء نفسه للطعم والها فيقضي يوم صوم في شرود يتشهى فكره عن ذكر رب الصومناء يتلثا والذي من فيه يؤذي السمع والإحساس أدهى معاشر الإخوة والأخوات نداء الرحمن في القرآن لأهل الإيمان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في اليوم مئة مرح ونحن الآن وفي مثل هذه الأيام في شهر رمضان شهر التوبة والغفران حقا رمضان شهر مبارك تكثر فيه المسابقات والمنافسات ونحن الان في مسابقه كبرى نعم في مسابقة كبرى لكن الكثير يغفلون عن هذه المسابقه جوائزها لا تقدر بثمن انها المسابقه الربانيه فتعال اخي وتعالي اخيتي تعالوا عددوا معي كم من كبيرا من الحوافز السماويه والجوائز الربانيه خلال هذا الشهر المبارك تضاعف فيه الحسنات تكفر فيه السيئات تفتح أبواب الجنان تغلق أبواب النيران تصفد فيه الشياطين لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة خير من ألف شهر في كل ليلة عتقاء لله تعالى من النار رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. الله اكبر اليست هذه جوائز ثمينه مشجعه ومرغبه لاي نفس مهما كانت ليس فقط جوائز وحوافز بل حتى حتى اجواء المسابقه مهيئه للمنافسه نعم مهيئه للتنافس خروج عن المألوف المعتاد سواء في مواعيد الطعام والشراب او مواعيد العمل والوظيفه او مواعيد النوم واليقظه نقرا القران ساعات ونصلي الليل عشرات الركعات ونبذل من الاموال الاف الريالات ويجتمع شمل الاسره في اليوم مرات اصبحنا في رمضان نحمل هم المسلمين نعطف على الفقير والمسكين بل نمسك ونفطر بموعد منضبط دقيق اذن فرمضان تنقلب فيه الكثير من العادات وتتغير الكثير من المفاهيم والتصورات فالبيئه اذن يا عبد الله البيئة يا أمة الله مشجعة مراقبة بل والبيئة من حولك كما أسلفت إيجابية فجميع المسلمين من حولك صائمون كلهم على الخير مقبلون يتصدقون يتنافسون والسؤال المهم هنا هل سنستثمر أخي كل هذه الفرص إنه رمضان شهر التوبة والتغيير شهر المراجعة والمحاسبة فاصدق مع نفسك أخي هل وقفت مع نفسك هل تأملت حالك كم مضى من رمضان كم بقي من الأيام هل أنت راض عن وضعك ألا يمكن أن تتقدم ألا يمكن أن تخطو خطوات للافضل والأحسن متى متى إن لم يكن في رمضان أخي لقد كشف شهر رمضان عن الخير في نفسك ففي نفسك خيرات كشف رمضان عن قدرات لم تعرفها انت في نفسك فقد صبرت على الم الجوع والعطش وصبرت عن المعاصي وصبرت على الطاعات وهذه الثلاثه هي اس الطيبات اي والله هي اس الطيبات اذا فلديك قدرات وعندك مواهب وطاقات فلماذا البعض يحرم نفسه ويصر على الفتور والكسل وتضييع الاوقات انما زخرف الحياه سراب واتقى واحة وظل مديد إن حيينا بخمرة المال سكرا واحتوتنا على النعيم عهود ما لنا بعد موتنا منه إلا كفن عن قوامنا لا يزيد تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد فهل لك أخي قلب؟ هل لك أخي قلب؟ وهل هو حاضر أم غائب؟ وهل هو حر أم أسير؟ فلم يبق أخي الا نفسك التي بين جنبيك فجاهدها جاهدها وحاسبها هيا راجعها هيا طورها فالظروف مواتيه والاسباب مهيئه فاستعن بالله ولا تعجز فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها انه رمضان يقلب الكيان ويهز النفس والوجدان فاين انتم اخوه الايمان رمضان شهر التوبه شهر المغفره شهر الانابه والرجوع الى الله شهر الصبر وتربيه النفس فان لم تكن الانطلاقه من رمضان فمتى ان لم تكن مراجعه النفس في رمضان فمتى ان لم تكن المحاسبه الان وهنا في بيت الله الحرام فمتى نعم ايها الاخ متى بل انت يا فتى قل لي متى فان لم تكن الانطلاقه الان فمتى من ادرك رمضان فمات من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله كما قال عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من النار ومن غضب الله أيها الحبيب معاشر الإخوة والأخوات إن نفسا تعرض عليها التقوى كزاد ثلاثين يوما بل كل ساعة من هذه الأيام وفي الليل والنهار في النهار صيام وفي الليل قيام ثم لا يتزود من التقوى ولو بالقليل فهي نفس مهينة أي والله نفس ضعيفة مظلمة ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ظلمات بعضها فوق بعض عجبا لله لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة من هذا الشهر ثم لا يعتق ذلك العبد ولا ليلة رغم كل تلك الخصائص رغم كل تلك الحوافز رغم كل تلك الجوائز رغم أن كل شيء من حوله مشجع ومحفز فلم يفز برمضان لم يعتق ولا ليلة من رمضان لم ينال شيئا من التقوى في رمضان ذلك هو الخسران المبين أعرفت الآن أيها المسكين أعرفت معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له والله إنه أنف مهان مرغم في التراب تحقيرا له يوم أضاع كل هذه الفرص أضاع شهرا فيه كل أسباب الغفران فلم يغفر له ليس له عذر ولا حجة فماذا سيقول لربه؟ ماذا سيقول لربه؟ يوم يقف بين يدي العليم الخبير في أي شيء سيعتذر؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ أُنَاسًا إِنَّ أُنَاسًا تَعْرِفُونَهُمْ دَخَلَ رمضان وها هو يوشك على الخروج لم يتغيروا بل لم يتحركوا بل ما زدهم الله رمضان الا سهرا وغفله وإغراقا في الشهوات والمعاكسات والفضائحيات حتى لا يسبق فيهم قول القائل وكنت امرعا من جند ابليس فارتقى بي الدهر حتى صار ابليس من جندي فلو مات قبلي كنت احسن بعده ضرائق فسق ليس يحسنها بعدي فالحمد لله الذي هدى الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا اللهم ثبتنا وتقبل منا اللهم تقبل منا شهرنا إنك غفور رحيم من لا يؤفر له في رمضان فمتى متى يصلح من لا يصلح في رمضان نعم أخي قل لي متى أيها المسكين متى فلم يبقى إلا نفسك التي بين جنبيك لكنها نفس مهينه نعم لا تجاملها حتى وإن كانت نفسك بل استقمعها معها حاسبها بل أدبها وعاتبها فنفس تفوت كل هذه الفرص كبر عليها أربعا وصل صلاة الجنازة فذهابها والله خير من بقائها فكل ما لا يثمر من الأشجار في أواني الثمار فإنه يقطع ثم يوقذ في النار نعم أخي النار التي تذيب كل قاسي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون لكن هؤلاء تذكر الجنة والنار فلا يتأثرون حتى المصائب والأمراض لا منها لا يخافون يوعظون فيعرضون قلوبهم كالحجارة بل إن من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار ومنها ما يهبط من خشية الله وقلوب هؤلاء أقسى من الحجر اللهم أجر القلوب من جور النفوس اللهم أجر القلوب من ظلم النفوس نعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من القسوة نعوذ بالله من الإعراض وإن تلووا وتعرضوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حوار مع نفسي أخي الله هو العليم بك الله هو العليم بك الخبير بحيلك فلا تعجبك نفسك سبحان الله معجب بشبابك معجب بجمالك معجب بمالك أخي لا تتلفت نعم لا تتلفت فأنا أعنيك أنت نعم أنت عجبا لك حتى في رمضان أنت في غفلة وهوان وإعراض وخسران فهل سألت نفسك لماذا كل هذا الإعراض هل سألت نفسك لماذا يا نفس لماذا يا نفس كل هذا الإعراض تعال أخي تعال لنتعاون تعال لآخذ بيدك فاني والله أحبك وأحب الخير لك اكل هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات إنما هي لذات للحظات ثم تعقبها ندم وحسرات أهو من أم هو من أجل الجلساء والأصحاب فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يديك فتقول يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ام يا أم هو الشيطان فعشرات الايات في القران تحذرك منه وانه العدو الاول للانسان وقد صفد في رمضان اذا كن صادقا مع نفسك كن صادقا وواجه نفسك ولو لمره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 بكل صراحة بكل صراحة ومكاشفة بماذا عساها تجيبك نفسك بماذا عساها تجيبك نفسك الأمارة وأنت تقول لها يا نفس أما ترين المئات وقد ملأوا الحرم والساحات وهم في دعوات وتمعات وانت تلاحقين الشهوات يا تقيلة النوم أما ينبيك القرآن أما توقظك لذعة الجوع والحرمان ألا تخافين ألا تنزجرين يا نفس رفقا بي فقد استحييت من كثرة العاتب اخيي لعل نفسك تقول لك رفقا ما زلت في زمن الشباب ما زال امامك رمضانات فلو انك قلت لها هاهي تهيات فمن يمسك غا بما اللذات من يوطف مفرق الأصحاب والجماعات اليوم صاحبي فلان وغدا يقال عني مات يا نفسك لقد فصلت ثوب العيد فهل سألبسه أم الكفن الذي منه أحيد لكنك أخي بدل أن تقول لنفسك هذا أراك استسلمت لها أصبحت أسيرها ذليلا لها حتى في مواسم الخيرات يداك أوكتا وفوك نفخ أنت القتيل وانت القاتل انت القتيل وانت القاتل ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور يا رب عفوك لا تاخذ بزلتنا وارحم ايا رب ذنبا جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا الى الشاطئ عطيناه ونركب الجو في امن وفي دعه فما سقطنا لان الحافظ الله احذر سوف يا امه الله يا عبد الله لا تهلك نفسك بالتسويف والمماطله لا تهلك اخي نفسك بالخداع فالايام تمضي والعمر يجري وانت لا تدري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 ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر فيا كل غافل يا كل غافل وكلنا غافلون ويا كل مسوف وكلنا مسوفون ويا كل غريق وكلنا غارقون استعد بالله من شر نفسك استعد بالله من شر نفسك تلك التي لم تنتصر عليها ولم تفلح حتى الان رغم مضي الكثير من الايام رغم كل هذه الفرص استعن بالله عليها فلا معين لك الا الله الجا اليه انطرح بين يديه قل له اشكو اليك نفسي التي بين جنبي اشكو اليك نفسي نعم اشكو اليك نفسي التي يقول عنها يحيى بن معاذ من سعاده المرء ان يكون خصمه فهما وخصمي لا فهم له قيل له من خصمك قال نفسي نفسي تبيع الجنه بما فيها من النعيم المقيم بشهوه ساعه بلحظه لذه اليست نفسا مهينه تلك التي تعرض عليها التوبه ثلاثين ليله ثم لا تتوب اليست نفسا مريضه تلك التي تعرض عليها التوبه ثلاثين ليله من هذا الشهر المبارك فلا تتوب فيا رب اشكو اليك نفسي ان لم تعن عليها فمن لي ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني أبشر أخي أبشر أخي فالباب ما زال مفتوحا فتعال عجل قبل غرغرة الروح هيا تب إلى الله توبة نصوحه تب توبة صائم عرف معنى الصيام توبة صائم لا قطعم رمضان توبة صائم ضرأ بقلبه القرآن توبة صائم اثر فيه القيام تب توبة صائم مقنع عازم معترف نادم تب قبل فوات الأوان شاب مفرط لم يركع لله ركعة منذ سنين طويلة شارك بعض الصالحين رحلة إفطار في رمضان صلى معهم المغرب تأثر بكلامهم رجع وفي الطريق وأثناء قيادة سيارته كان يحاسب نفسه إلى متى وأنا على هذه الحال أما آن الأوان أما آن الأوان للتوبه أما آن الأوان للإستقامة ما الذي يرد لي لماذا أنا في غي سادر ما الذي يمنعني ما زال في طريقه يراجع نفسه ويراجع أيامه ككل عاقل ككل عاقل يقف مع نفسه ويحاسبها قبل أن تحاسب وصل إلى البيت مبكرا على غير عادته فقد كان صاحب سهرات وجلسات تعجبت زوجته من قدومه المبكر عندما سألته قص علي ما جرى فرحت زوجته استبشرت بأيام الفرح بعد أن كان أيامها كلها حزنا منذ تزوجت بسبب ما يقترف من المعاصي وما به من قسوة وشدة استيقظ في تلك الليلة حوالي الساعة الثانية ليلا، توضأ وصلى يناجي ربه يستغفر ذنبه لطول غفلته وشدة قسوته وكثرة معاصيه يطيل في السجود والقيام قبل الفجر استيقظت زوجته للسفور فراته ساجدا فرحت كثيرا بهذا التغيير فرحت بالايام القادمه اقتربت منه وهو ساجد انتظرته طويلا اشفقت عليه وضعت يدها على ظهره قائله يا ابا فلان ارفق بنفسك فان الله تعالى غفور رحيم وبدل ان يجيبها سقط على جنبه سبحان الله لقد مات نعم مات نعم مات مات وهو ساجد من ناج ربه مات بأول ليلة بعد التوبة يختص برحمته من يشاء إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم فيا من غره طول الأمل يا من غرّه طول الأمل عجل في القبر صندوق العمل عجل أخي قبل هواتي الاوان أجل أخي قبل فوات الأوان فها هو رمضان ها هو رمضان قد حل وسوف يرتحل بعد أيام قال يحيى معاذ الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل وعلامة التائب إسبال الدمعه وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل هم. انتهى كلامه من تأمل أحوال التائبين في رمضان من نظر للصفوف في الحرم من نظر لاحوال التائبين في المساجد من نظر لهم في صلاه التراويح والقيام خشوع ودموع وخضوع شاب في زاويه المسجد معروف بفسقه وغفلته وضع وجهه بين يديه اجهش بالبكاء انهمرت الدموع على خديه قلت لعلها توبه صائم تذكر ما سلف من الذنوب والمعاصي علم ان الله تعالى غفور رحيم خاصة في مثل هذه الايام اثار التذكر احزانه فثار وابدى لنا شانه وقام وستر الدجى مسبل فاسبل بالدمع اجفانه وبكى ذنوبا له قد بغضت فأبكى عداه وخلانه ومن لم يكن قلبه جمره فهذا لعمرك قد كانه انها توبه صائم مقر نادم مقنع عازم فيا من غره طول الامل عجل في القبر صندوق العمل عجل عجل أخي قبل فوات الأوان فأنت الآن في رمضان شاب آخر في دعاء القنوت شدني إليه شدة مناجاته لربه علم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفره سارع يقرع الباب لعلمه أن الله سريع الحساب فذل وانكسر لغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب تمنيت تلك اللحظة تمنيت لو عانقته فقلت له هنيئ لك بعينيك الدامعتين من خشية الله هنيئ لك برمضان هذا العام هنيئ لك بهذه الدمعة هنيئ لك بالتوبة إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم فيا من غره طول الأمل عجل فالقبر صندوق العمل عجل أخي قبل فوات الأوان فأنت الآن في رمضان شاب اخر لم يستطع ان يكتم شهقه خرجت من بين الضلوع وهو يسمع الامام يردد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واقبل توباتنا واغسل حوباتنا واعفق من النار رقابنا فاخذ الشاب يرتعد ويبكي بصوت مسموح تمنيت حينها لو ذكرته قول الحق قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وغابنا للتوب قلب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشا حاشاك تطرد لا إذا حاشاكا أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناكا واليوم ربي محوت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم فيا من غره طول الأمل عجل فالقبر صندوق العمل عجل أخي قبل فوات الأوال فأنت الآن في رمضان إنها صور تكثر في رمضان تحكي قصص التائبين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 لماذا أحاول أن أبكي فلا أستطيع الجميع من بجانبي وأمامي وخلفي يبكون وأنا لا لماذا؟ لماذا؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فبسبب أفعالك حجب قلبك عن الخير بسبب أفعالك حجبت دمعتك عن السيلان. عينار لا تنسهم النار عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله أخي يا ابن الإسلام أيها العاقل يا ابن الكرام أيها الحبيب هل تسمع الكلام فنحن في رمضان نحن في رمضان وأنت ما زنت في غيك وظلالك يا مسكين فإلى متى وأنت أسير إلى متى وأنت في غيك تسير أسألك أخي إن لم تخف من الرب فهل لك قلب فالقرآن لا يؤثر فيك والمواعظ لا تحييك والقوارع لا تحييك واللياري رمضان في اللهو تغريك بدل أن تنجيك وتصفيد الشياطين لم ينفع فيك فأحسن الله عزاءك فيك أخي يا كل من يسمع كلامي أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء استعد بالله من شر نفسك فإن للنفس شرورا أي والله اذن للنفس شرورا قل لها صارحها وحاورها وقل لها اعيدك من نزعات الهوى وفي موسم الخصب ان تحرمي على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تسامي فان جاد بالعفو رب السماء فحسبك ذلك من مغنمي نسال الله الكريم من فضله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهيا أخي هيا لا تسوف لا تؤجل التوبة فها هو رمضان أعلن التوبة الآن أعلن التوبة في بيت الله الحرام أعلن التوبة في هذه اللحظات وأنت في هذا الشهر الكريم فربما رحلت قبل رحيله وربما ودعتنا أو ودعناك قبل توديعه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قف واعتبر تأمل هذا الموقف يقول أحد الشباب أيام العشر الاواخر من رمضان بدأت تنقضي والعيد قاب قوسين أو أدنى كنت مع صديقي عبد الرحمن أكثر وقتنا نقضيه في التجوال في الشوارع والأسواق توجهنا سويا لخياطة ثوب العيد اتفقنا مع خياط نعرفه بأن ينهيه ليلة العيد ونزيده في الأجر وقد كان عبد الرحمن يفاوضه ويرجوه أن ينتهي الثوب في ليلة العيد يقول اقتربنا قبيل الفجر يجمعنا الليل والسهر وتجمعنا المعاصي والذنوب نوم طويل يمتد من الفجر إلى العصر ومع آذان العشاء فإذا بالهاتف يناديني إنه الشقيق الأكبر لعبد الرحمن قلت في نفسي ماذا يريد هل سيؤنبني على ما نفعله أنا وعبد الرحمن يا ترى هل أخبره أحد بسقطاتنا هل عبد الرحمن صارحه بأسرارنا ولكن كان صوته منهكا مجهدا اخبرني بصوت متقطع أن عبد الرحمن مات يقول بهت لم أصدق لا أزال أراه أمامي صوته يرن في أذاني كيف مات فقال وهو عائد إلى المنزل ارتطم بسيارة أخرى ثم حمل إلى المستشفى ولكن الموت أسرع يا الله يا الله أذني لا تصدق ما تسمع لا أزان أراه أمامي بل اليوم موعدنا لنذهب للسوق الفلاني وغدا موعد ذياب العيد قطع علي شريط الذكريات الشقيق عبد الرحمن وهو يقول لي غدا الظهر سنصلي عليه أخبر زملائك يقول أغلقت السماعة وأنا في ذهول أيقنت أن الأمر جد أيقنت أن الأمر جد لا هزل فيه فأيام عبد الرحمن انقضت تأكدت أن الموت حق وأن الموعد غدا في المقبرة لا عند الخيار لقد ألبس الكفن لا توب العيد تسمرت في مكاني وأصبت بتشتت ودوار في رأسي قررت أن أتوجه لمنزل عبد الرحمن لأستطلع الأمر وأقف معهم ركبت السيارة فإذا بشريط غناء في جهاز التسجيل أخرجته فانبعث صوت إمام الحرم من المذياع يعطر المكان بخشوع تلاوته أنصدت بكل جوارحي أرهفت بسمعي وكأن الدنيا انقلبت وكأن القيامة قامت بدأ الإمام بدعاء القنوت أوقفت سيارتي جانبا أستمع للدعاء كأني أول مرة أسمع القرآن كانت دمعتي أسرع من صوت الإمام عندها أعلنت توبة صادقة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 ولكن أعد العدة وجدد العهد بالله العزيز الحميد أخي ألست تقرأ القرآن في رمضان؟ ألم تؤثر فيك آيات الوعد بجنات النعيم؟ ألم تهسك آيات الوعيد والجحيم؟ يقول ابن قيم رحمه الله ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد فانت تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح للبتة انتهى كلامه نعوذ بالله من خراب القلوب آهن آهن كم من قلب خراب لا يؤثر فيه الوعد ولا الوعيد ولا البشارة ولا التهديد إنه القرآن يهز القلب والوجدان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم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 أعلنها أخي توبة صائم أسبلها دمعة قائم وأنا على يقين إن شاء الله ثقه بالله أنه لك راحم إن رحمة الله قريب من المحسنين فأحسن إلى نفسك فيما بقي صم وقم ايمانا واحتسابا فمن صام أو قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم أي صام أيامه كلها إيمانا بفرضيته وطلبا للثواب والأجر من الله غير مستثقل للصيامه ولا مستطيع لأيامه لكن هل تدبرت أخي معنى ما تقدم من ذنبه ذنوب ذنوب عمرك الجبال لو لم يكن منك إلا القيل والقال فكيف والحال لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب أخي كم من الذنوب نسيتها؟ كم من المعاصي غفلت عنها كم هي الأسرار التي تجرأت فيها على الله تخفيها عن أعين خلق الله لكن أين تختفي عن عين الله كم من صائم لا ينهاه صيامه عن الشر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر لعلك تسألني بعد هذا المشوار كيف أتوب فأقول أيها الصائم لا يكفي الحماس في التوبة وليست التوبة مجرد هم ورغبة ليست التوبة مجرد فورة عواطف وإيمان كما هو واقع الكثير من التائبين والراغبين في التوبة شهر وشهران ثم يرجع لحاله يقوده الحنين لأفعاله فمن كان صادقا جادا في التوبة من كان جادا في التغيير فلا بد من التنبيه والتحذير من أخطاء يقع فيها الراغب في التوبة وقبلها لا بد من التدرج فإن للتوبة والتغيير للأفضل مراحل متتابعة تحتاج لتفصيل لكن لعلي ألخصها لك هنا بست نقاط سريعة تأملها واكتبها إن شئت اولا الاعتراف بالخطأ والتقصير الاعتراف دون مكابرة أو مراوغة الاعتراف دون ان تجعل الاخرين شماعه لتقصيرك بل القناعه الذاتيه من الداخل بالخطا وبالغفله والتقصير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وكما يقال معرفه الداء بدايه الدواء ثانيا لا بد من البحث عن اسباب التقصير وحصرها نعم اكتب اسباب غفلتك ثم ايجاد الحلول لها وهنا لا بد من الاستشاره والاستخاره ثالثا الاعداد النفسي لاتخاذ قرار التوبة فهو قرار عظيم قرار يستحق التأمل قرار يستحق أن تكون شجاعا أمامه ووضع خطة لتنفيذ هذا القرار والتفكير في العقبات وتدليل هذه العقبات وإذا استعنت فاستعن بالله رابعا تنفيذ القرار بجدية وشجاعة دون تردد دون حيرة دون قلق بل بعزم وتصميم وتوكل على رب العالمين فإذا عزمت فتوكل على الله إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد ورمضان يربي النفوس على القدره على اتخاذ القرار فكله قرارات من أول يوم إلى آخر يوم فيه فأنت كل ليلة تبيت النيه للصيام تمسك بلحظة وتفطر بلحظة وتنهي القيامة والإحسان وترك الفحش والآثام خامسا مرحلة التشافي قد تطول قد تكون من ستة أشهر إلى سنة كاملة فلا تتعجل وهي مرحلة وقاية ومحافظة على التوبة وهنا يكثر التراجع لماذا؟ لعدم معرفة فن التعامل مع النفس لعدم معرفة تهذيب وتزكية هذه النفس لعدم معرفة التعامل مع الذنوب وفقه الذنوب وأنني مهما رجعت إلى ذنبي فإنني بحاجة إلى توبة وتوبات البعض يكثر جلد الذات كما يقال الاثقال على النفس وأوصيك هنا بتشجيع نفسك خاصة في هذه المرحلة شجع نفسك تذكر إيجابياتك بكثرة خاصة في هذه المرحلة اعلم أن العزيمة والاصرار هما سر النجاح سادسا النجاح والقضاء على المشكلة أو المعصية التي دامت معك من أصلها وهي تسمى مرحلة الاستقرار والثبات نسأل الله لنا ولكل مسلم ومسلمه الثبات وللثبات وسائل من أهمها وضوح هدفك في الحياة الإخلاص والصدق في التوبة القناعة والرضا وضوح النهج وسلامة المعتقد الاعتصام بالله العلم الشرعي مراقبة الله والخوف منه الصاحب الصالح كثرة النظر في السير والتراجم كثرة ذكر الله وقراءة القرآن واخيرا املا قلبك بحب الله بصدق وإن أردت التفصيل في وسائل الثبات فانظرها في شريط سابق بعنوان الثبات في زمن المتغيرات هذه مراحل ست لمن أراد التوبة والتغيير لا بد من المرور بها والتنبه لكل منحلة منها هذا باختصار شديد وإلا فالكلام فيها يطول ثم إليك أخي باختصار أيضا سبعة أخطاء أو سبع شبهات في التوبة تكثر لدى البعض من الشباب والفتيات أولا احذر تأجيل التوبة فالمبادرة بالتوبة من الذنوب واجبه لا يجوز تأخيرها فتأخيرها ذنب آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي ثالياً ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب مرة أخرى وكم يقع ذلك من الكثير من الشباب والفتيات وهذا كثير بل تبأخي واصدق في التوبة واعزم على عدم الرجوع للذنب وهجر مكان ووسائل المعصية فإن رجعت إليه فتب مرة أخرى وإن رجعت إليه فتب مرة ثانية وثالثة بل وعاشرة ومئة ولا يمل الله حتى تمله ما دمت صادقا جادا في توبتك كل مرة محققا شروط التوبة كل مرة إياك أن تمل إياك أن تمل فيفوز الشيطان في الجولة الأخيرة فتكون من الهالكين فيختم لك بسوء والعياذ بالله ثالثا من الشبهات في التوبة ترك التوبه خوفا من لمز الناس وبالاخص جلساء المعصية شركاء الذنب والله احق ان يخشى يخاف ان يسخر منه زملاء ان يلمزوه او يغمزوه اعلم اخي ان ما تلاقيه من استهزاء انما هو امتحان ابتلاء ليظهر الصادق من الكاذب بل ان ثبتك الله فستجد ان المستهزئ بك اصبح مبجلا لك بل قد يقتدي بك في يوم ما رابعا من الشبهات والاخطاء ترك التوبه مخافه سقوط المنزله او ذهاب الجاه او فقدان الشهره خاصه عند المشهورين فلا تطاوعه نفسه على اذهاب جاه وشهرته بالتوبه ولا شك ان ذلك نقص في الدين ونقص في المراه والعقل اذ الشهره والجاه عرض زائل ينتهي بنهايه الانسان ولن ينفعه اذا هو قدم على ربه إلا ما قدم من صالح الأعمال ولكن الشيطان له بالمرصاد إغواء ووعيد ووعد بالفقر وتخويف وإرجاف ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأجل التعويض وأصفاه الأنس بالله وراحة النفس وطمأنينة القلب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه خامسا من الشبهات التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله فإذا زجر العاصي إذا حذر بعض الناس من معصيته قال إن الله غفور رحيم ولا ريب أن هذا سفه وجهل بدين الله فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين المفرطين ولا المعاندين المسرين وقد قرن الله مغفرته بأليم عقابه في أكثر من آية في كتابه فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وكثير هي الآيات في مثل هذا الحال وماذاك إلا ليستقيم العبد بين الخوف من الله والطمع في رحمة الله فلا يترك التوبة يأسا من رحمة الله ولا يتركها كذلك اغترارا بسعه رحمة الله سابعا من الشبهات وأخيرا الإغترار بإمهال الله للمسيئين فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وهؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فما هذا الذي هم فيه من النعيم في الدنيا إلا استدراج وإمهال من الله حتى إذا أخذهم, أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ويقول تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت يقول ابن الجوزي رحمه الله الواجب على العاقل أن يحذر من مغبة المعاصي فإن نارها تحت الرماد وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة وقد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم من الله والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة فكم غرور بإمهال العصاة لم يمهل انتهى كلامه أخيرا من الشبهات والتي تكثر عند البعض من الناس الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فهناك من الناس من اذا قيل له لما لا تتوب من المعصيه قال اذا اراد الله ذلك او يقول مكتوب علي ذلك وهذا خطا وضلال منحرف في ايمانه بالقدر حيث ان الايمان بالقدر لا يمنح العاصي حجه في ترك الواجبات او فعل المحرمات ولو كان هذا مقبولا لامكن كل احد ان يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال بالباطل وانتهاك الاعراض ثم يحتج بالقدر أيقبل هذا منه؟ ولا يناله العقاب ولو اعتدى أحد على مالك أنت الآن أو اعتدى على نفسك واحتج بالقدر اكنت ترضى له الاحتجاج بالقدر وسقوط العقوبة عنه؟ لا والله إذن هذه سبعة أخطاء أو ثمانية تكثر عند الناس في التوبة والكلام فيها يطول وفي الختام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 املأ قلبك بحب الله تزود من تقوى الله خير زاد على الدوام خاصه في رمضان اكثر من الاستغفار ففي الحديث ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مره اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انك ترى حالنا وتسمع مقالنا وانت اعلم بضعف نفوسنا اللهم في هذه الليله المباركه وفي هذا المكان المبارك اللهم تقبل منا واعطنا ولا تحرمنا اللهم خرجنا من بيوتنا قصدنا بيتك فلا تردنا خائبين اللهم خرجنا من بيوتنا قصدنا بيتك يا أرحم الراحمين فلا تردنا خائبين اللهم رزقنا في رمضان توبة ترضيك تغفر بها ذنوبنا تنم بها شعتنا ترقق بها قصوة قلوبنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنها ضعيفة اللهم إن أفسنا ضعيفة فلا تكلنا إليها طرفة عين فإننا ضعفاء مساكين أنت ولينا ومولانا فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم وحد صفهم اللهم سددهم رميهم اللهم قو عزيمتهم اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين يا من احسانه فوق كل احسان يا مالك الدنيا والاخره يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا يا قيوم يا الجلال والاكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم أصلح ولاه أمور المسلمين عامة وولاه أمرنا خاصة وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين وألف بين قلوبهم وارزقهم كلمة الحق في الغضب والرضا إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته